لكم دينكم وَلِيَ دِينِ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فَسَبِّحْ فسبح بحمد ربك واستغفر إن إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب